book 2 45 45 45 سينما گھر میں في السينما في السينما ہم سينما گھر جانا چاہتی ہیں نريد الذهاب الى السينما نريد الذهاب الى السينما. आज एक अच्छी फिल्म है. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. فيلم एकदम नई है. الفيلم جديد تماما. الفيلم جديد تماما. تيكت कहाँ मिलेंगे शुभ कर तर क्या अभी भी कोई सीट खाली है तुज अमेकिन खालिया हल मैजल तुज अमेकिन खालिया टिकट कितने के हैं भी कम तजाकिदोल بكم تذاكر الدخول؟ فيلم कब शुरू होती है؟ متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ فيلم कितने समय तक चलेगी؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ کیا ٹکٹ خرید سکتے ہیں؟ هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر ما سابسي بيتشا بيتنا تشاتي هون اريد ان اجلس في الخلف اريد ان اجلس في الخلف ما سامني بيتشا تشاتي هون اريد ان اجلس في الامام اريد ان اجلس في الامام ما بیچمي बैठना चाहती हूं اريد ان اجلس في الوسط اريد ان اجلس في الوسط فيلم اچھی تھی كان الفيلم مثيرا كان الفيلم مثيرا فيلم غيرس نہیں تھی لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا لكن اس فيلم کی کتاب زیادہ اچھی تھی لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل संगीत कैसा था? كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ कलाकार कैसे थे? كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ क्या अंग्रेजी भाषा में शीर्षक थे? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ पुस्तक और पाठ देखने के लिए कृपया डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बी के टू डॉट डी पर जाइए